وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوهم تهم الحياة وغلوتهم الحياه الدنيا فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء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 إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يُعْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ وَيَقْلُبُهُ حَتِيثُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مسخرات بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِ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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا اننا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون فعقروا قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم وجفت فأصبحوا في دارهم جاثمين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 أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, حتى عفوا وقالوا قد مس آباء الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 لِاهْلِهَا اَللَّوْ نَشَاءُ وَعَصَبْنَاهُمْ اَللَّوْ نَشَاءُ وَعَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ الْقُرْآنُ قُصَّ عَلَيْكَ من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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا من المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين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 إن هذا لمكع مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرر علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى لَنَا ربك بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنْ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنْ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ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 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وَلَمَّا شُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يرحمنا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 وَقَدَرَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الْآخِرَةِ إنا هدنا إليك قال عذابي أُصِيبُ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 الذين يتبعون الرسول نبي الأمية الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر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 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم عَلَيْهِمْ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ملة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من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 كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الالاسم الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماؤه سيجزون ما كانوا يعملون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 وَبَلَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الْدَعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءً فِي مَا آتَاهُمَا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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكِرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَعُوا وَخِفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ